ما من حمل على الظهر أحظم وعلى النفس أشد وعلى الصدر أكبر من حمل الذنوب عاظنا الله وإياكم منها فما حمل المرء من رجل أو امرأة حملا أشد عليه من ذنوبه ومحاصله لأن الذنوب شؤم على أهلها ووبال على أصحابها وليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب. فكذرة الذنوب والمعاصي سبب لنقمة الله جل وعلا فلما آسفونا انتقمنا منهم الله يقول وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصل ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من آربنا وما كان الله ليظلمه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما يعفو الله عن أعظم وأكبر وآجب العلاقة بين هذه الآيات وبين رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسادا غفر له ما تقدم من ذنبه ولما سألته أم المؤمنين حائشة رضي الله عنها وأرضاها أرأيت إن علمت أي ليلة هي أي ليلة القدر ماذا أقول فيها ماذا قال قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فأف عني قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فأف عني ولا يوجد أحد بيننا ولا منا ولا فينا متكلم ولا سامع ولا مشاهدين إلا ويحمل على ظهره من الذنوب نحملها ونضعها بين يدي رحمة علام الغيوب اللهم لسنا براء فنعتبر ولا أطلية فننتصر ولكن لا حول ولا خوة إلا بك فاللهم كما سترتها في الدنيا اعفو عنا يوم ننقاك والمقصود أن استشعار المر بذنوبه وخطاياه أعظم خطوة لغفران الذنوب وأعظم ما يبتلى الله به عبد بعد قسوة القلب أنه لا يجري أنه يحمل ذنوبا ولهذا قال ابن فرعون لما ق ابن نوح لما قال له أبوه يا ابن يركب معنا قال سأهوي إلى جبل يعصمني من الماء يظن أنها ظواهر طبيعية ولم يعلم أنه انتقام من رب البرية والإنسان يبقى على وجهه فإذا كان رسول الهدى ونبي الرحمة إذا السحاب تراكم يغضو ويروح يتغير وجهه خوفا من أن يكون عذابا مع أن الله يقول له وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ومع هذا يغضو ويروح خوفا من أن يكون عذابا ويجد من الناس من يركب البر يركب البحر يركب الجو يغضو في المهالك قد يخاف من أمور طبيعية لكن لم يأتي في خلده لحظة أن الله يمكن أن ينتقم منه والله لا يجمع لعبد أمني ولا يجمع على عبد خوفي فمن خاف الله في الدنيا أمنه الله يوم القيامة ومن أمن الله في الدنيا خوفه الله جل وعلا يوم القيامة